آمين وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبع فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها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 الكافرين الا في ضلال اننا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنه ولهم سوء الدار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 إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ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 ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ كَذَٰلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ اللههُ الذي جَعللَكُم الْأَرْضَ قَرَارَ وَسَّماء أَبِنَا أَو وَصَووََّكُم وَصَووَرَكُمْ فَأَحْسَنَ صرَكُمْ وَرزَقَكُم مَِ الط الطيبات ذَلِكُم اللهَّهُ رَبّكُمْ.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 هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون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 صبر انوعد الله حق فاما نرينك بعض الذين نعدهم فاما نرينك بعض الذين نعدهم او نتوفينك فالينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وَمَا كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون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 ورأتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم فارحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما راوا باءسنا قالوا آمنا بالله وحده قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين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 Ina l-Rahman ir-Rahim كِتَابٌ فَصَّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ of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 مَن عَمِلَ الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ ممنون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 إلى ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض فقال لها وللارض اتيا طوعا او كرها قالت اتينا طائعين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 فَأَمَّا عَدُ فَسْتَكْبرَروا فِي الأْرضِ بِغَيْرِ الحَقِّ وَقالَاُوا مَنْ أَشَدُّ مِ قُووَ أَلَ ي يَرَو أن اللهَّه الذي خَلَقَهُمهُ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوى وَكَانوا بِآياتن يَجَحَدُون فَأَسَلْنَا عَلَيْهِم رِحَ صَرصَرًا فِيأَّ مِن نَّحِسَات. في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا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 ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما شَهِدَ شهد شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قالوا انتقن الله الذي انفق كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم ان يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمْ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرَدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُ فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنًا أَفَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ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 ولا نجزيانهم اسوا الذي كانوا يعملون ذلك جزاء اعداء الله النار لهم فيها دار الخلد للَهُمْ فِيهدارَُ الْخُلْدِ جَزَ أَمْ بِمَا كانَوا بِآياتنَ يَجَحَدُون وَقَا الذينَ كَفرَروا رَبَّّنَاأَرِنَ الذيذينِ أَضَلَّ نَا مِنَ الْجِّ وَْإِنسِنَ جَعلهُمَا نَجَعلهُماَا ت تحتأَقَدَ مِن لَكُنا مِنَ الأأَسفَلين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 وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشَْهِي أَمْفُسُكُم وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعون نُزُلَم مِن غَفُول الرَّحيِيم وَمنْ أَحْسَنُ قَوْلًَا مِ دعا مَنْ دَعَائِلَ اللهَّهِ وَامِلَ صَالِحَا وَقَالَئنيِي مِنَْ المُسللِمين وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَ السَّيءَه إِدِفَع بَِّهِي أَحسًا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَإِنَّ يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمِنْ آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس وَلَا للقمر واسجدوا لله, لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند رَبِّكَ يسبحون له سَبِّحونَ لَ بالِالليْلِ وََّهَارِ وَهُم لا يسأَمُون وَمِنْ آياتِهِ أنكَ تَرَ الْ الأرْرضَ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 <سؤال> إن الذيينَ كَفرَوا بالذِكْرِ لَ م جَ أَهُم وَإِهُ لَتاب ععَزيز لا يأتيهِ الباطِل مِ بين يَدييْهِ وَلا مِنْ خلَفِه.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 يَكَيُنَادُونَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدٍ